رَئِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعْدَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 يا ايها النبي ان ما احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورن وما ملكت يمينك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 وَبَنَاتِ خالاتِكَ اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ي